وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَأُلَائِيَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤهم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترق وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إن هذا إلا سحر مبين وما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 قُل انما اعوذ بكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه انه الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد